وطبعا الدرس السابق كان حول إعراب الترجمة إعراب الترجمة ذكرنا أن في إعراب الترجمة قوجها كثيرة ومن أهمها ما نذكره أو ما ذكرناه والترجمة كما تتكرر في كل الكتب وكما تكون في كل الفنون يكون إعرابها واحدة فإذا عرفت إعراب ترجمة باب الإعراب يعني هي نفسها تجر ذيلها على كل الأبواب وعلى كل التراجب لذلك قلنا تلخيصا للإعراب السابق أو لأوجه الإعراب السابق قلنا إحدى عشر نوعا 11 نوعاً أو 11 نوعاً 11 نوعاً النوع الأول أن يكون أو أن تكون الترجمة خبراً لمبتدا المحدود النوع الثاني أن تكون مبتدأً لخبر المحدود عكس النوع الأول النوع الثالث أن تكون الترجمة مبتدأً والخبر ما بعده النوع الرابع ان تكون خبرا والمبتدا ما بعده النوع الخامس ان تكون فاعلا بفعل محذوف ان تكون فاعلا بفعل محذوف النوع السابع لعله النوع السابع ان تكون نائبا نائبا نائبا لفعل محذوف النوع الثامن أن تكون ماذا مفعولا بفعل محذوف النوع التاسع أن تكون منصوبا بماذا باسم فعل محذوف باسم فعل محذوف والنوع الاخر ان تكون منصوبا بماذا بنزع الخافض بنزع الخافض من باب فإن حذف فالنصول المنجر النوع الآخر أن تكون مجرورا بحركات الإتباع والنوع الأخير الوقف أن تكون موقوفا كالاعداد المصروضة هذا هو مجموع إعراب الترجمة بل إعراب كل الترجمة في كل أنواع الفنون أينما وجدت وسواء كانت نحوا أو بلاغة أو أصولا أو فقها أو تفسيرا أو حديثا أو سيرة أو تاريخا إلى غير ذلك من أنواع العلوم فإعلام الترجمة واحد لا يتغير هذه الأوجه منها المقبول ومنها غير المقبول الضعيف ومنها الصحيح على كل هذه أوجه الاعراب مجموعة هنا وهناك أوجه أخرى أضعف من بعضها أعراضنا عنها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاعراب قبل أن ندخل إلى كلام المصنف لابد أحب نبين لكم على أن كلمة باب باب يلغز لها ويقولون وما شيء حقيقته مجاز وما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء وما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء وفيه صحة وبه اعتلال وفيه صحة وبه اعتلال له الإعراب حقا والبناء ثلاثي أو ثلاثي وفيه حرف مد أجل ان ذا يحق لك الثنى هذا لوز ما شيء حقيقته مجاز يعني في الباب المحسوسه حقيقة وفي باب الاعراب يعني مجاز او قل معنى كما سياتي ان شاء الله اوله واخره سواء اوله هو اخره سواء يعني الباء باء في اوله وباء في اخره وفيه حروف صحه وفيه حروف عله الباء الاولى والثانيه من حروف الصحه والالف من حروف العله له الاعراب حقا والبناء يعني فيها حروف تعرب وحروف تبنى ثلاثي وفيه حرف مد حرف مد هو الباء عفوا الالف وفيه حرف مد اجب ان ذا يحق لك الثناء فلو سئلت قل الباب الباب ولذلك قالوا وما شيء حقيقته مجاز واوله واخره سواء وفيه صحه وبه اعتلال له الاعراب حقا والبناء له الاعراب حقا والبناء ثلاثي وفيه حرف مد أجب عن ذا يحق لك الثناء هذا اللغز انتم دخلتم متاخرين هذا اللغز يضرب لباب يقولون ما شيء حقيقته مجاز اوله واخره سواء فيه حروف السحر وفيه حروف العلمه فيه حروف تبنى فيه حرف يبنى وفيه حرف تعب اجب عن ذا يحق لك الثلاثه ما هو الجواب الجواب باب باب طيب كلمه باب هل الالف فيها باب هل الالف فيها اصليه ام زائيه باب الالف فيها اصليه ولا زائده أنت زائده الالف فيها اصليه ام زائده الألف الالف التي في باب اصليه نعم احسنت اصليه أصل لانها أصل. منقلبه عن اصل, أصل نعم منقلبه عن اصل وقد سبق ان قلنا بان الجمع والتصغير يردان الاشياء الى اصلها اع اصولها فاذا قلنا بانها منقلبه عن اصل فكيف تكون تكون اصليه ام تكون زائده تكون طبعا اصليه عندنا قاعده احفظوا هذه القاعده كل من قلب عن اصل كل من قلب عن اصل فياخذ حكم الاصل كل من قلب عن اصل ياخذ حكم الاصلي فاذا كانت عين الكلمه واو ثم قلبت أَلِفًا فماذا نقول في هذه الألف؟ نقول أصليةً أم نقول نقول هي أصليةً أم نقول هي إيش؟ زائدة هي أصلية فإنكم الآن؟ <تصفيق> إذن فالألف في باب أصلية وليست زائدة ربما تقول لي وما رأيكم في فاعل فاعل ما رأيكم في جاز ما رأيكم في ناصب إذا اردنا الجمع ماذا نقول نواصب جواز ثوائل اذا الألف فيها في هذه الثلاثة وفي غيرها الألف فيها كيف هي تكون زائدة أم أصلية تكون زائدة أم أصلية زائده ان اذا زائده ولذلك قال ابن مالك والالف الثاني المزيد يجعل واوا والالف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما فيه يجهل فاذا قلنا جازم اجمع جوازن ناصب اجمع نواصب فاعل اجمع فواعل فواعل اذا هذا فيما يتعلق بباب من جهة الكون ألف زائدة أو أصليتك طبعا قلنا بأن الألف أصلية وليست زائدة هنا الآن بقي لنا النقفة مع معنى الباب في لغة العرب وفي استلاح النحاة فللباب معنايان للباب معناين معنى في ماذا؟ في في اللغة ومعنى في الصراحة. فما هو المعنى اللغوي لكلمة باب؟ ما هو المعنى اللغوي لكلمة باب؟ باب الإعراب، باب الطهارة، باب الصيام، باب يعني ما هو؟ أو قبل أن نقول هذا، الباب معناه إيش؟ الباب المدخل للشيء. الباب المدخل للشيء واش معنى المدخل؟ يعني هو مكان للدخول الباب هو مكان اتخذ للدخول فكلمة مدخل على وزن ماذا؟ مفعل. على وزن مفعل فهو اسم ماذا؟ هذا أي اسم هذا؟ اسم مكان. اسم مكان مفعل هذا اسم مكان فالمدخل يعني المدخل للشيء يعني ما معنى المدخل للشيء مكان الدخول مكان الدخول مكان الدخول يقال له ماذا يقال له الباب فإذا قلت باب كأنك قلت مكان الدخول أو كأنك قلت المدخل راحة ماذا وقيل الباب في اللغة فرجة يتوصل بها فرجة في, في بعض التعارف زادوا قالوا فرجة في ساتر فرجة في ساتر إن كان يعني التعريف المشهور وفي رواية أخرى للتعريف فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى ماذا إلى خارج هذه الفرجة التي تسد بخشب أو بحديد هذه الفرجة يتوصل بها مكان المدخل يتوصل بها من داخل إلى ماذا الى خارج او العكس شم هو العكس توصل. يتوصل بها من داخل <تصفيق> الى خارج فهي فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج الى داخل او من داخل ايش <تصفيق> الى خارج, <تصفيق> خارج. ماذا نعني بقولنا فرجة في ساتر يعني كونك يعني امامك جدار أليس كذلك غلا جدار فهذا الجدار ساتر وهذا الجدار الساتة الذي يعني فيه فرجة به نتوصل من داخل إلى خارج وهذه الفرجة من ماذا؟ من جهة اللغة من جهة اللغة هذه الكوة الكبيرة والفرجة الكبيرة التي تسد بخشب أو تسد بحديد لها إيش؟ تسمى هذه الفرجة ماذا تسمى؟ تسمى بابا هذه الفرجة تسمى بابا لماذا سميت بابا؟ لأنها يتوصل بها من الداخل الى الخارج او من الخارج إلى, الى الداخل العكس نعم مفهوم هذا مفهوم طيب إذن هذا من جهه ماذا من جهه اللغة واضح اذا اما ان نقول المدخل للشيء او ان نقول الفرجه كما قلنا في ساتر يعني بمكان اتوصل بها من داخل الى الخارج مفهوم هذا طيب هذا من جهه اللغه ما هو معنى الباب من جهة الاستراح معنى الباب من جهة الاستراح الجواب الباب عند أهل الاستراح الباب هو عبارة عن ألفاظ مخصوصة دل على معاني المخصوصة أو بعضهم قال طائفة لمسائل إذا كان في النحو يقول لمسائل نحوية وإذا كان في الفقه يقولون لمسائل فقهيه واذا كان في اصول الفقه يقول لمسائل اصوليه وهكذا قيس عليها قيس عليها هذا طبعا وهذا في المعاني ركزوا معي وهذا في المعاني ولذلك يمكن ان نقول الباب معنوي في المعاني ومحسوس في المحسوسات لاحظ عندما نقول باب الاعراب هذا معنوي ولا محسوس عندما معنوي. معنوي. نقول باب البيت هذا معنوي ولا محسوس محسوس, محسوس. فهو خاش المحسوس خشب مسد لتلك الفرجه او حديد مسد لتلك الفرجه هذا هو الباب هذا في المحسوسات ولا في المعاني هذا في المحسوسات وان شئت قلت الباب هو اسم هو اسم لطائفه من المسائل سجل التعريف احسن هو اسم لطائفه من المسائل ان شئت ان تضيف اليه هو اسم لطائفه من المسائل الان مثلا باب الاعراب باب الاعراب اسم لمسائل خاصه بالاعراب خاصة بالاعراب باب الطهار اسم لمسائل خاصه بالطهار باب الصيام اسم لمسائل خاصه ايش بالصيام فلذلك قلنا اسم لطائفه من المسائل لجمله من المسائل لجمله من الفقرات يعني في باب الاعراب ثم اذا شئت تضيف فهو حسي في المحسوسات ومعنوي في المعنويات اذا قلنا على الاطلاق اما اذا قلت على التخصيص باب الاعراب فهو ماذا فهو معنوي دون أن تضيف إليه فهو حسي في المحسوسات ومعنوي في المعنوية هذا حد الباب في الاستلاح لعله واضح إذا أنا إذا أحب أن أنبيه إذن سبنا إليها تشتركوا في مجموعة من الأحكام نعم في المسائل يعني المسائل تتعلق بالأحكام إما طهارة وإما الصيام وإما عبادة وإما إعراض إلى آخر الشاهد عندنا هنا هذا الباب ترجمة أليس كذلك؟ لا انتم تعلمون ان العلماء واهل التصانيف لهم انواع, أنواع من التراجم لهم أنواع من التراجم انا اشير اليها فقط ولعل في المرحله الثانيه نشير إلى معانيها الى معانيها ونعرف كل نوع التراجم ثمانيه ولكن ثمانية وهذه معروفة عند المصنفين دائما يقولون التراجم ثمانية الترجمة الذي كتاب هذا رقم واحد باب رقم اثنين فصل رقم ثالث يليه فرع رقم ايش رابع يليه مسألة فرع رقم ايش يقولون خمسة. يلي تنبيه رقم كم؟ ستة, ستة. يلي تتمه رقم كم؟ سبعة يلي خاتمة هذه أنواع التراجع طبعا الكتاب معروف كتاب في اللغة هو ضمك ضم الشيء للشيء معناها الضم كتب يكتب كتابا وهو أي المكتوب من باب إطلاق المصدر وإرادتي اسمي مفعول والكتاب معناه في اللغة والضم والجمع ومنه سميت الكتيبة كتبة لأنها تضم مجموعة من الجيش وسمي أيضا الكاتب كاتبا لأنه يجمع ويضم فقرات وكلمات وسمي أيضا الكتاب كتابا لأنه يجمع مجموعة من الأحكام وسمي الخياط كاتبا لأنه يجمع أطراف الثوب ولذلك حتى إن الحريري قال ومما يلغز به يعني في مسألة الكاتب قال وكاتبين وما خطط أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب إيش هم؟ من هم؟ وكاتبين وما خطط أناملهم حرفا وما قرأوا ما خط في الكتب لعله أمي ما؟ الخياط لأنه يجمع أطراف الثوب ولذلك قيل له كاتب لأنه ماذا؟ يجمع كذلك الكتاب يجمع كذلك الكتاب يجمع فالشاهد الكتاب ثم الباب عرفنا ثم الفصل سيأتيكم إن شاء الله فصل المعربات سيأتيكم بعد الباب العرفة العرب مباشرة ميأتي الفصل وأما الفرع فيستعمله كثيرا من فقهاء الشافعية ولسيما إذا رجعت إلى المجموع شرح مهذب للامام النووي تجدون في صفحه واحده لا اكون مبالغا يذكر اكثر من اربع مرات فرعا فرعا فرع. يذكر فرعا فرعا بين قوسين طبعا لان لا اعرب وإلا اذا عرب تقول يذكر فرعا فرعا ها يذكر فرعا فرعا فرعا في صفحه واحده ربما اكثر والذي يكثر من التنبيهات علماء المالكيه ها لا طيب المساله الذي يكثر من المسائل هو ابن حزم ولذلك المحلى كله مرقوم بالمسائل مساله مساله مساله ويذكرها ايضا من بن عاشور ويذكرها قبله يعني القرطبي ويذكرها ايضا الفخر الرازي وهكذا قيس عليه قيس عليه يذكرون ماذا يذكرون المسائل يذكرون المسائل وأما التنبيهات فهذه موجودة ايضا في كتب الاحناف يكثرون منها تنبيه بل كل الفقهاء لكن الاحناف يكثرون من ذكر التنبيهات والتتم هذه موجودة ايضا في كتب التفسير وفي كتب الأصول وفي غيرها والخاتمة كلهم يذكر الخاتمة هذا باختصار ملخص لأنواع التراجع ملخص لأنواع التراجم أما لو ذهبنا نقف مع كل ترجمة فهذا يأخذ الوقت ولربما نخرج عن الموضوع هذه ثمانية أنواع من التراجم كل التعارف لا تخرج عنها التراجم هذه ثمانية وطبعا حاول بعضهم أن يذكر بعض التراجم أخرى لكن هذا كل الصيد في جوف الفارع كل الصيد في جوف الفارع هذه التراجم سهلة ولا حقا يحتاجها وإعرابها واحد إعراب الذي قلنا في باب هو نفسه يقال في كتاب مثلا كتاب الطهر يعرب إعرابات التي ذكرناها في, في باب الإعراب قال مثلا تنبيه نفس الشيء قال مسألة نفس الشيء قال أيضا فصل نفس الشيء قال أيضا فرع نفس الشيء فإذا هذا هو إيش هذا هو نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع التراجع هذا باختصار الآن ندخل مع نقف مع كلام المصنف قال المصنف رحمه الله باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا احب ان انبه على مسألة هنا ضروريه الاعراب كل من شرح متن ابن اجر ينبه ويقيد لماذا؟ يقول الاعراب بكسر الهمزه احتراز الإعراب. احترازاً الاعراب احترازا من الاعراب بفتح الهمزه ومنهم الاعراب الأعراب؟ الاعراب هو هو اسم اللي من يسكن الباديه عربيا كان او غير عربي فكل من يسكن الباديه قيل له اعرابي وفيهم يقول ربنا عز وجل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا وفيه يقول ربنا عز وجل الاعراب اشد كفرا ونفاقا وفيهم يقول ربنا عز وجل ومن الاعراب من يتخذ مغرما ويلفيم يقول ويطلب بسوكم الدواء نعم وفيهم يقول ربنا عز وجل ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم هذه آيات يعني هذه ايات في ماذا في الاعراب وهو اسم لمن يسكن الباديه عربيا كان او غير عربي عربيا كان أو غير عربي فما يطلق عليه باللغة الدارج يلي كنقوله إحنا إيش؟ العربية. العربية يعني هما أو الارياف يعني العربية هذا كل من يسكن البادية يقال له أعرابي والأصف الأعرابي أن تكون فيهم الغلظة والجلاثة أيه ولهذا الأعراب بفتح الهمزة الأعراب المصنف هنا الإعراب ولذلك الشرح يقولون الإعراب حتى لا تظن أنه مراد به الأعراب فيقول لك بكسر الهمزه طيب إذا فهمنا هذا ما هو الإعراب لغة؟ ما هو الإعراب لغة؟ وطبعا لأن الإعراب له معنيان الإعراب له معنايين معنا في اللغة ومعنى في الاستراحة وقد ذكر العلماء ما هو إذا قلنا ما هو الإعراب في اللغة الجواب أن يقال ذكروا له أكثر من عشرين معنى من عشرين معنى ولكن المشهور والمستعمل معاني خمسة معاني خمسة وهي مجموعة في قول القائل بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الاعراب في اللغة تجعلها نحطهم. كم بيان وحسن وانتقال تغير بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الاعراب في اللغة تجعلها الاعراب في اللغة تجعلها نحيد نوسمان ها مش مختلف شوية النحيد نعم بيان وحسن وانتقال تغير تغير وعرفان في اللغة تجعلها ولكن يقرأ هكذا طيب من يذكر منكم المثال للنوع الأول البيان مثال البيان قوله صلى الله عليه وعلى آله وصفه البكر تستأمر وإذنها صمت والثيب تعرب عن نفسها ويعنى تبين سبحان الله ما معنى تعرب عن نفسها يعني تبين بالكلام تبين بالكلام بخلاف البكر الذي لم يسبق لها زواج هذا اللي كيكون كي سبق لها زواج يعني عندها تجربه زونه الدوخه بيان وحسن فلذلك اذنها البكر اذنها ماذا سكوتها يوصف يقولون المثل المعروف يعني القاعده يعني السكوت من علامة الرغم ولكن هذا ليس دائما هذا ممكن في الزواج وطبعا إذا لم يكن هناك ضغوطات فهي تسكت خوفا هذا الزواج لا ينعقد، إذا كان ضغط عليها ورفعت أمرها للقادم وقصة المراه التي رفعت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الزواج ثم بعد ذلك قالت خلاص أرادت أن تعطيها درس لمن يضغط على بناته من اجل ان تتزوج وان يرفع خسيسه عائلتهم بها فاذا عندما نقول دائما نقول هذه القاعد السكوت من علامه الرضا فنقول هذا ليس على اطلاقه لا في الزواج حتى من قال على ان السكوت من علامه الرضا في الزواج نقول حتى في الزواج اذا لم يكن هناك ضغوط اما اذا كان هناك ضغوط هل يعتبر السكوت علامه من علامه الرضا الجواب لا الجواب لا كذلك العلماء لربما عالم يسكت لا عن الرضا ولكنه يسكت خوفا كما فعل عبد الله بن عمر مع الحجاج قال لولا لأن كان معه ابناء ابنائه لقلت ولا قلت فاذن قال العلماء لا يعتبر سكوت العلماء دائما علامه من علامه الرضا من علامه الرضا وأيضا لا تلزمه بسكوته فسكوته لربما له مسوغ ربما يرى ان من المصلحه السكوت وطبعا لا ما هو دائما كما يقول ابو علي الدقاق الساكت عن الحق شيطان اخرس والناطق بالباطل شيطان ناطق هذا ليس دائما وقد غلط قال رسول الله هذا لا يصح مرفوعا فاذا الراجح ان يقال إن السكوت من علامه الرضا في الزواج اذا كان عن ماذا اذا كان بدون ضغوطات اذا كان عن رضا فعلا وعن اقتناع ها؟ اما للعلماء فينظر طارة قد يكون من علامه السكوت من ماذا السكوت من علامه الرضا وطارة لا وتاره لا ولذلك عندما يخرجون في بعض الاحيان يبينون ويقولون اننا خفنا على انفسنا او شيء من هذا القبيل فإذا هذا هذا إذا كان ربما يكون من علامه التسخط سخط وليس من علامه ماذا الرضا من علامه الرضا اذا فقالوا الاول ماذا البيان بيان وحسن ما هو مثال الحسن الحسن قالوا مثاله ان كما يقولون جاريه عروب ها عروبا اطراف نعم جاريه عروب وعروبا اطراب اطراب يعني في سن واحده وعروب يعني جميله حسنه بيان وحسن ما معنى ما معنى جاريه عروب معناها جاريه حسنه نقول جاريه حسنة. حسنه نعم نقول ذلك ما هو مثال الانتقام المثال اعربت الابل عن مرعاها وما معنى اعربت الابل عن مرعاها انتقل. اي اذا انتقلت اذا انتقلت من مكانها الى مكان اخر انتقلت من مرعى الى مرعى يقال لها اعربت الابل عن مرعاها اذا انتقلت ما هو مثال التغيير او التغير اعربت الرجل نعم مثال التغير ان يقال اعربت معده الرجل اعربت وما معنى اعربت معده الرجل اي اعربت اذا تغيرت اعربت اذا تغيرت بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان ما معنى ما هو مثال العرفان العرفان تقول اعرب الرجل اعرب الرجل اذا كان عارفا بالخير العتاق إذا كان عارفا بالخير العتاق هذه أنواع الإعراب المشهورة وهي المجموعة في هذا البيت بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة تجعلها ما هو الإعراب اصطلاحا ما هو الإعراب استلاحا أولا أنا أحب أن أقول بها هنا على شئ طالب العلم ينبغي ينبرغ يعلم أن كل شيء في علم النحو يحتاج في الغالب إلى تعريفين بل في كل العلوم في الغالب يحتاج إلى تعريف عام وهو الذي نعبر عليه بتعريف اللغة تعريف اللغة هذا يقال له ماذا التعريف العام ويحتاج ايضا الى تعريف خاص وهو الذي نعبر عنه بالتعريف الاصطلاحي كما يقول الفقهاء هذا حتى في الفقه الفقهاء هذا يشمل المسائل الفقهيه الفقهاء يقول المسائل الفقهيه لا بد فيها من قاعدتين اي مساله فقهيه ودائما اقول هذا وقد قررنا هذا في القواعد الفقهيه اي مساله فقهيه لا بد فيها من ماذا من دليلين ولا بد فيها من ماذا من قاعدتين قاعده عامه وقاعده خاصه قاعده عامه وظيفة من وظيفه الأصولي وقاعده خاصه وظيفة من وظيفه الفقهاء فاذا قلت مثلا الامر الوجود. اذا اطلق لا ينصرف الا للوجود النهي يقتضي الفساد هذه قاعدة عام ولا خاص. عام, عام. من يعتني ما من هذه اصول هذه قواعد اجماليه إجمالي. لكن قواعد تفصيليه للفقير انا عندما اقول الامر يقتضي الوجود اي امر امر في الصلاه امر في الطهارة، امر في الصيام امر في الحج امر في الزكاه في كل الامور في كل الامور ما أن تكون هناك قليله طبعا لكن عندما اقول في الصلاه اقيم الصلاه هذا خاص له عام خاص آت الزكاه خاص له عام خاص فاقول يفيد الوجود أقول هنا يفيد الوجود فلي الصم يفيد الوجود بواسطة لا من وهذا أقوى من صم إذن فكل مسألة لا بد فيها من تعريفين تعريف عام وهو الذي نعبر عنه ماذا بالتعريف اللغوي والتعريف خاص وهو الذي نعبر عنه ماذا بالتعريف الاستراح التعريف اللغوي وظيفة من؟ علماء اللغة وتعريف الاستراح والنحوي علماء النحو علماء الاستراح وعلى هذا يمكن أن نقول هذا بعد هذه الفدلكة وهذه المقدمة يمكن أن نقول إن الإعراب استراحا ينقسم إلى قسمين إن الإعراب في الاستراح ينقسم إلى قسمين طبعا على راي الجمهور لفظي نعم ومعنى لفظي ومعنى لاحظ ينقسم الى قسمين لفظي ومعنى ولكل قسم تعريف يخصه ويتقيد به ويضبطه نبدا بالاول اللفظ. على القول بأن الإعراب لفظي كما عرفه الجمهور ماذا نقول في تعريفه ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف سجلوا هذا التعريف ما جاء به إما لفظه جيء به ما جيء به عام هذا على القول بانه لفظي على راي الجمهور طبعا ما جيء به لبيان مقتضى العامل مقتضى لما يقتضيه العامل ما يطلبه العامل من حركه او حرف او سكون او حذف والاعراب يدور على هذا التعريف والآن باب الإعراب بدأنا فيه لازمنا مع التأسيس لان النحو إما تأسيس وإما تأكيد والتأكيد طبعا يدخل فيه الفضلات ويدخل فيه بعض الأوصاف اللي هي مجموعة فيه نبتم دقة نبتم دقة أنه نعك البدل أو نقول الباء البيان والتوكيد والدال البدل والقف عطف النسق نبتندق فعندنا النحو اما ان تكون قواعده للتاسيس نضعه اساسا لنفهم هذه النحو واما للتوكيد وكذلك هذا في علم اصول الفقه معروف ان شاء الله اذا بقي في العمر بقية سنقرر إن شاء الله الكتاب الذي ينبغي أن ندرسه في علم وصول نفهم هذا طيب ما جئ به لبيان لفظ جئ به لبيان مقتضى العام الذي يقتضيه العام من حركة أو حرف أو سكون أو حذف لا بد من حفظ هذا التالي. لأن هذا التعريف للاعراب للاعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل ما معنى لبيان مقتضى العامل اي لبيان ما يطلبه المقتضى هو المطلوب ما يطلبه العامل فان كان العامل يطلب الرفع كان الاسم كيف هو مرفوع, مرفوع. وان كان العامل يطلب النصب كان الاسم كيف هو منصوب وان كان العامل يطلب الجر كان الاسم كيف هو مجرورا لذلك قلنا ما جاء به لبيان مقتضى العامل يعني مطلوب العامل شنو هو مطلوب العامل واش كي بعد هذا البيان من بيان يعني مطلوب العامل مقتضى مطلوب العامل من حركه أو رفعين أو نصبين أو جرين أو حرفين والحرف سواء كان أو سواء كان الواو أو الالف أو الياء أو النون كما سيهتين إن شاء الله أو سكونين هذا في الجزء أو حرفين كما سيهتكم إن شاء الله في باب عرفة علامة الإعراض نفهم هذا ما جاء به لبيان مقتضى العامل يعني شيء ان به اسم به لبيان مقتضى العامل ما يطلبه العامل هو مطلوب شنو العامل جاء زيد ما هو مطلوب العامل هنا جاء ما هو مطلوب العامل منصوب مرفوع مرفوعا رايت هذا مقتضى العامل يطلب يطلب يطلب مررت بي زي من حركتين أو حرفين أو سكونين أو حذفين لاحظتم أن التعريف المعرف أطلق في الحركة والإطلاق هنا ماذا يشمل إطلاق الحركة ما جاء به لبيان مقتضى العامل من ماذا من حركته ماذا يشمل لهم محمد سآله يشمل الحركة ماذا يشمل الحركة؟ الحركة تشمل الضمة والفتحة والكسرة الضمة لا السكن ليست حركة الضمة والفتحة والكسرة ولاحظوا هذا إذا قلنا بأن الإعراب على القول بأنه إيش؟ على أنه لفظ ماذا قلنا على القول بانه رفضي ما هو ما جيء به لبيان المقتضى العامل احفظ هذا التعريف ما جيء به لبيان المقتضى العامل من حركة أو حرفين او سكون او حذف من المراد الحرف حركة عرفناها من المراد الحركة طيب انا وبسط لكم التعريف اكثر يعني اسم جيء به لبيان مقتضى العامل ما جيء به لبيان مع المقتضى مطلوب العامل فاذا كان العامل يطلب الرفع شنو نعطيوها الرفع اي يكون مرفوع اذا كان يطلب النص كيف يكون منصوب اذا كان يطلب الجر كيف يكون مجرور طيب ما المراد بالحركه من حركه ما المراد بالحركه الحركه شنو المراد بالحركه النقاه الضمه والفتحه والكسره استيقظ الضمه والفتحه والكسره من حركتين اشخور او حرف ما المراد بالحرف تكون المراد بالحرف الان أنا ما سالت يعني اين تكون ما المراد بالحرف الواو, الواو والالف والياء وماذا اخر يالي. والنون والنون أحسنت. الحركة معروفه شيء ضمه الفتحه والكسره والحرف الواو والألف والياء والنون أنا سأسألكم ما جاء به لبيان مقتضى العامل معنى مقتضى العامل مصطفى حبيب. مطلوب يعني. مطلوب العالم اذا كان يطلب الرفع يكون مرفوع اذا كان يطلب النصب يكون منصوبا اذا كان يطلب الجر وما المراد بالحركة الضمة <تصفيق> والكسرة الضمة والفتحة والكسرة وما المراد بالحرف الواو والآلف والياء واليا واليا والنون والياء والنون واليا فماذا طيب بقي لنا السكون السكون تعرفه السكون معروف طيب بقي لنا شيء واحد في التعريف الحذف ما المراد بقوله في التعريف أو بقول المعرف في التعريف او حذفين ماذا يشمل يشمل ماذا يشمل حذف النون او حذف حرف من حرف. حروف العله اعطيني مثال جمعني حروف العله واين ولا وايو لماذا لا ننطق واين اذا قلنا واين حر حرف صحيح يكون مع ايش حرف حرف صحيحا يكون يكون هناك حرف صحيح وهذا لا يمكن من التكلم عن حروف الا حروف ال وين وين الواو والالف ما تقولش الأمزة الواو والالف والياء اذا جميع هذا ماذا يسمى على رأي الجمهور ماذا يسمى الإعراب ما لفظي ولا معنوي لفظي يعني نفس الإعراب طيب عرفنا التعريف المثال من يعلم لي أنت جاء زيد جاء فعل ماذا؟ جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب طيب زيدون زيدون فاعل مرفوع مرفوع بس بالضمه الظاهره لا اذا كنا نقول الان قلنا لفظ هنا لفظ على راي الجمهور اللفظ بنفس ركزوا بنفس بنفس الضمه نقول بنفس الضمه طيب قم بالاعراض انت رايت محمدا او رايت زيدا رايت, رأيت فعل وفاعل زيدا مفعول به, مفعول به منصوب, منصوب, منصوب بماذا بنفس الفتحه بنفس الفتحه مررت بزيد مررت فعل وفاعل عثمان بحرف جر زيد مجرور بماذا بنفس الكسره بنفس الكسره وما يقال في الحركات يقال في النواب في الحروف طبعا في الواو والالف والياء هذه نفس الشيء طيب صحصبه اعرف جاء زيدان النواب عرفنا الان اذا قلنا جاء زيد فاعل بنفس الضم رايت زيدا منصوب بنفس الفتحه مررت بزيد مجرور بنفس الكسره لاحظ بنفس لأن بنفسي لفظ نفس كما سيتين ان شاء الله الرمز الذي وضعت للتبين الآن النواب ما ينبعا الحركة جاء الزيدان جاء فعل مار نعلم طيب الزيدان الزيدان فاعل فاعل مرفوع. مرفوع بنفس الألف أحسنت مرفوع بنفس الألف رايت الزيدين اذا دا كان تثنيه رايت فعل وفائي الزيديني مفعول به منصوب منصوب بي. ما تقولش علامه نصبه بنص... بنفسه بنفسه الياء منصوب بنفس الياء وهكذا تقول في الو وهكذا تقول حتى في حذفنا حتى بحذف ولذلك قال العلماء اذا قلت بنفس فمعناه يكون الاعراب لفظيا لأن قد وضعت وضعت ماذا قلت بنفس الضمه وبنفس الفتحه وبنفس الكسر وبنفس الالف وبنفس الياء وبنفس إيش؟ وبنفس النون بنفس لاحظ الصمض بنفس طيب انا كنت وضعت لهم رمز كما سبق نفعلهم على الجول الفاء للفاء والعين للعين الفاء للفاء يعني اذا قلت بنفس هذا لفظي اعراب لفظي واللفظ فيه الفاء والنفس فيه الفاء واذا قلت وعلامة رفعه وعلامه نصبه وعلامه جره وعلامه جزمه هذا ايش معنوي فيه العين العين للعين الفاء للفاء والعين للعين لاحق هذا هو الرمز التمييز فعندما تقول مرفوع بنفس الضمة يكون لفظيا لأن اللفظ فيه الفاء لفظي فيه الفاء ولا لا وفي الإعراب بنفس فيه الفاء أيضا بنفس الضمة ولهذا رمزنا له بماذا بالفاء للفاء وإذا أردت أن يكون الإعراب معنويا ماذا تقول جاء زيد عرف جاء زيد على القول بأنه معنوي جاء في عمار جاء في عمار من على الفتح زيد فاعل مرفوع. مرفوع وعلامة رفع, وعلامة رفعي. رفع. إذن فعلامته علامة قلبه علامة في عين معنوي في عين إذا المعنوي في عين وعلامة في أعين هذا معناه بالعين للعين طيب هو مذهب المصنف كما سيأتي إن شاء الله. إذا على أن الإعراب لفظي ماذا نقول في تعريفه؟ أرجع وأضرب. على أن الإعراب لفظي ماذا نقول في تعريفه؟ ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف أو حذف. اسمحوا لي أسأل أسئلة بسيطة في هذا التعريف. لأرى. ما جاء به لي بياني مقتضى مقصود مقتضى مطلوب العامل اذا كان العامل يطلب الرفع فهو مرفع اذا كان منصوب فهو منصوب واذا كان يطلب الجر فهو مجرد طيب هذا على حسب المطلوب هذا على حسب المطلب والحركه الحركة ما المراد بالحركه الضمه والفتحه والكسر من حركاتين او حرف ما المراد بالحرف <تصفيق> الواو والالف والياء والنون والسكون معروف ما المراد بالحذف؟ حذف النون وحذف حرف العلا حرف النون وحذف حرف العلا طيب إذن هذا هو على القول بأنه إعراض نفري في كل الإعراض عندما يقال لك إعراض يجيء محمد يجيء فعل ضارب مرفوع بنفس الضمه محمد فاعل طبعا عندما تقول عامل فيه تجربني. الجفر تجربني. عامل فيه الرفع تجرد معروف محمد فاعل مرفوع بنفس الضمه رايت محمد وهكذا قس عليه في كل الاعراب فاذا قلت بنفس الضمه او بنفس الفتحه او بنفس الكسره او بنفس الالف او بنفس الياء او بنفس الواو او بنفس النون في الاعراب كيف هو بظهور معنى لفظ الاعراب لفظ ملك خائف قل الخطا تصل للصواب مفهوم تعال الان الاعراب المعنوي المعنوي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 على هذا التفريق شيء أم لا ينبني سؤال ابن حمدون ابن حمدون سؤال هل ينبني على الخلاف المذكور شيء أم لا ينبني على على القول هذا لفظي وهذا معنوي هل ينبني عليه شيء؟ فقال لا ينبني عليه شيء في المعنى بل في اللف نعم ينبني عليه في اللفظ كيف ينبني عليه في اللفظ عندنا اما ان ينبني او ان يبنى عليه شيء من جهه المعنى او من جهه اللف قال أما من جهه المعنى فلا ومن جهه اللفظ نعم على القول بانه لفظي تقول بنفسي الضمه اذا كان مرفوع وبنفسي اماذا هي نفس الاعراض يعني الضمه تكون الضمائيه هي نفس الاعراض تكون الضمه هي نفس الاعراب وكذلك النصب النصب يعني في النصب الفتحه الفتحه هي نفس الاعراب وفي الخف الكسر وهي نفس ماذا الكسره هي نفس الاعراب وفي النواب الالف هي نفس الاعراب الياء هي نفس الاعراب النون هي نفس الاعراب السكون هي نفس الاعراض الحذف هي نفس الاعراض هذا على القول ايش هذا على القول بانه رفيع هذا الذي اجاب به النعم وهو امام في النهر وعلى القول بانه معنوي قال على القول بانه معنوي تقول جاء زيد المثل زيد فاعل مرفوع وعلمه فاعل مظاهر في اخره فتكون الضمه علامه على الاعراب وليست نفس الاعراب هذا هو الفرق لفظي الضمه نفس الاعراب الفتحه نفس الاعراب الكسرة نفس الاعراب الالف نفس الاعراب الياء نفس الاعراب الواو نفس الاعراب النون نفس الاعراب السكون نفس الاعراب لكن في المعنوي الضمه ليست نفس الاعراب الضم علامه على الاعراب والفتحه ليست نفس الاعراب في المعنى طبعا المعنى الفتحه يعني ايش هي علامه على علامه على ماذا الفتحه علامه على النصب النصب علامه على الفتح وهكذا تقول في باقي الحركات وفي باقي النواب من الف وواوي ويائي ونوني وهكذا ولعل هذا الطرح ان شاء الله في اشكال في إشكال اذا هذا هو التعريف الاعراب لانه طبعا المصنف لم يعرف البناء ولذلك ان هذه المقدمه وضعها للمبتدئ ولذلك لا نتطرق للبناء يكفي أن نقف مع كلام المصنف. قال: فإذا سئلتم ما هو تعريف الإعراب على القول بأنه معنى. قل تعريفه هو قراءة كلام المصنف. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. السؤال: الطير أين يقع؟ وما هي الأسباب الدل على الطير؟ التغيير أين يقع وما هي الاسباب الداله على التغيير الجواب التغيير يقع في أواخر الكلمات المعربة عندما نقول الكلمات المعربة احتراز من ماذا؟ من الكلمات المبنية لأنها لا تتغير تأخذ حالة واحدة وتبقى عليها وإن تغيرت من جهة من جهات يعني الفاعل مفعول به مجرور ولكن تبقى حركة واحدة ملازمة لها فماذا؟ طيب إذن فالطيير أين يقع؟ قل هكذا في أواخر الكلمات في المعربة. المعربة والعربية قل المعربة أفضل لماذا؟ المعربة لتخرج الكلمات المبنية وما هو السبب الباعث على ذلك لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً لفظا او تقديرا لاحظتم عندما نقول مثلا التغيير يكون في اواخر الكلمات المعربه يعني طبعا بالمفهوم يعني ليس الكلمات المبنيه ليس كلمات المبنية أفهمها. طيب ولكن السؤال الكلمات المعربة خرج ماذا؟ الكلمات المبنية ولكن السؤال الكلمات المعربة هل يدخل فيها الأسماء؟ هل يدخل فيها الأسماء فقط أم حتى الأفعال؟ يدخل فيها الجواب عندما نقول تغير أواخر الكلم في الكلمات العربية طبعا معرب. قلنا اواخر لان الاعراب يبحث على اواخر الكلمه بخلاف الصرف نحن لا نتكلم عن الصرف هناك من عرف النحو بتعريف شامل كما سبق لنا يجعل الصرف داخلا في النحو وهناك من جعله خارجا عنه وجعله نوعا مستقلا وفنا مستقلا فإذا وظيفة النحو أواخر الكلمات، ووظيفة الصرف أو أو أواخر أو أو لأ أو أوائل أوائل, أوائل وأوسط، وغالبًا يقول أوسط. طيب يعني الإعلان كذلك إنه من أدخله في النحو ومنهم من جعله مستقل على كل الآن عندنا نحن عندما نقول الكلمات المعربه ماذا يخرج؟ الكلمات المعربة. وهذه اواخر الكلم ماذا يشمل؟ هل يشمل الأسماء فقط أم حتى الأفعال؟ الجواب يدخل فيه الأسماء والفعل المضارع في بعض الصور هذا أكد أقول في بعض الصور وهذه الصور لأن الأصل في ماذا لماذا قلنا في بعض الصور؟ لاحظ تغيير التغيير الذي يقع ويحدث في أواخر الكلمات المعرب طبعا من أجل العواني هذا هو السبب بعث على التغيير هل هذا التغيير يقع خاص في أواخر الكلمات الاسميه أم حتى في أواخر كلمات الفعلية أما الحرفية خلاص فورغ منها لا دخل لها لكن الفعلية هل تدخل؟ الجواب نعم يدخل الفعل مضارع في بعض الصور أما الماضي والأمر فرغ منهما إلا على مذهب الكساء وأعرب الكساء فعل الأمر وقد بنى وصف فدرك هو الصحيح هو, هو المبني على سكون الأوحث كما قد انجلها فماذا؟ هذا وأما على القول الراجح في الأمر المنئة ولذلك مالك قال وفعل أمر ومضي بنيه ثم قال وأعربوا مضارعا إن عارية مفهومه عارية من ماذا من نور التوكيد مباشر احترازا من غير المباشر لتقولن هذا ألم معراب لأنه هن لا الأصل لا تقولون الن، فإذا من ضروري أن يكون مباشرا وعندما يكون مباشرا فهنا الو هو محوَّف لا طبّري هل هذا مباشر؟ مباشر هذا ولا لا؟ الجواب لأن هناك ياء محوَّفة. والدليل الكسر إلا الألف ولذلك من المالك ماذا قال والمضمرة حذفنه إلا الألف والمنتقع مشددا مشددة ولم تقع خفيفة بعد ألف ولهذا يقول أنه إذا وجدنا لقد ضربنا الآن مباشر مباشر أو غير مباشر. مباشر والدليل الفتح واخيرا المؤكد افتح كبرزا كما يقول الملك فانا مباشرة فإذا وجدنا الضمه معنى أن غير مباشرة هناك وام محنوفة والضم دليلة عليها وإذا وجدنا مكسورة يعني نقول أيضا غير مباشرة لأن الياء هناك والدليل على ذلك الكسرة دليلة عليها كذلك نون النسوة نون النسوة يتربصنا فعل مضارع هنا مبني على السخن والنون نون النسوه كيف يعرب مبني على على على الفتح في محل رفع في محل لانه فاعل انه فاعل ولذلك ماذا قال الملك وأعربوا مضارعا انعاليه من نون التوكيد مباشر ومن نون الاناث كيرعنا منفوتين كيرعنا منفوتين وفعلا النساء يروعنى من فوتهم على كل اذن الاصل في الاسماء ماذا الاعراب هذا الأصل والاصل في الحروف ماذا البناء والاصل في الافعال ماذا البناء الا المضارع في, في بعض صوره, صورة. سبق ان بيننا لكم ابياتا احبت لكم تحفظون هذه الابيات لعلي ذكرتها اكثر من أربع مرات إن لم أكن مبالغاً والاسم إن على السكون يمنع فيه سؤال واحد في التعنى والفعل والحرف إذا مبنياً على السكون لا سؤال آتياً وإن على حركة كضربة فيه سؤالان وقيت الغضب هذا ذكرنا عدة مرات أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يذهب الفطر إذن نحفظ هذه الأبيات هذه الأبيات تبين لك على أن الأصل في الأسماء الإعارة وأن الأصل في الأفعال والحروف البناء إلا المضارع في بعض الصغارين وأن الاسم لا يمكن أن يبنى إلا إلى أشبه الحرف فمن أشبه الشيء يعطى حكمه ولهذا قبل المالك كالشبه الحرفية والاسم منه معرب ومبني قسمه إلى قسمين والاسم منه معرب ومبني الشبهين من الحروف مدن ك الشبيه في اسمي جاءتنا والمعنوي في ما توفى هنا وكان عن الفعل بلا تأثر وإفتقار أصيلا. وأما إذا اشبه الفعل فيمنعه من الصرف يمنعه من التموي. وأما إذا لم يشبه شيئا فماذا يكون أعراضه؟ الاسم إما أن يشبه الحرف حكمه البلا وإما أن يشبه ايش الفعل حكمه المنع من الصرف وإما أن يخلو من الشبه حكمه ماذا؟ الإعراب اذا الان عندنا ان الفعل مضارع كيف يكون كيف يكون يكون مغزيا الا في بعض الصور. لماذا اقول لكم هذا واحاول ان اذكر لكم قواعد هذه القواعد ينبغي ان تحفظ هذه القواعد لا اقول كما يقول بعض المالكيه القواعد من القواطع هذا غير صحيح الا المسائل التي هي تكون يعني وجت مجرد داري في الغالب فلاحظ القواعد ينبغي ان تحفظ لانه ستسير معنا في كل المتن وبما انها ستكون معنا في كل المتن بل في كل كتب النحو هذه قواعد مضطردة اذا كانت قواعد مضطردة احفظوها شنو هي القواعد المطرده الاصل في الاسماء فلا يبنى الا لشبه والاصل في الافعال البناء الا الحروف الا الفعل المضارع في بعض صوره والاصرف الحروف على الاطلاق البناء وكل حرف مستحق للبناء والاصرف المبني ان يسكن فاذا هذا طيب التغير اين يقع في اخر في الاعراب في يقع في اواخر الكلمات المعربه طيب يدخل فيه الاسم اسماء المعربه وشنو كيدخل اخر فعل مضارع في بعض, بعض صغاره اما الاسم الذي اشبه الحرف في المعنى هي. او اشبه الحرف في الوضع او اشبه الحرف في الافتقار او اشبه الحرف في النيابه يكون معربا ام مبنيا يكون معربا هل له دخل معنا تقولش لا دخل له كيف كي يقول بعض لا دخل له معنا هذا خطا بل لا دخل لا دخل له معنا اما الدخل هو ما ي... يدخله الانسان في جيبه ها دخلا او بزوج قال دخلا ماشي مقالش دخله ها لا دخل له معنا فاذا كان كذلك اما المبني ما حكمه مبني قلنا لا تكلموا عليه ولكن نقول المبني هذه قاعده افهموها ولا ازيد وفي المرحلة الثانية إن شاء الله لعن نزيد جرعه ما ماذا نقول؟ المبني رغم تغير أحوال إعرابه من رفع إلى نصب إلا أنه يلزم حالة واحدة خذوا هذه القاعدة وتكفيكم إن شاء الله لأن البناء وضع شيء على شيء على جهة الثبوت سؤال كان على جهة الثبوت واللزوم أو, أو لا مهم على كل. الآن افهموا لي هذه القاعدة ما هي القاعدة؟ البناء رغم تغير أحواله من رفع إلى, إلى نصب أو قل من رفع ونصب إلا أنه يلزم حالة واحدة ما هي؟ يلزم حالة واحدة أتم من قاعدة وهي البناء للفعل يلزموا حالة واحدة وهي البناء فماذا؟ هذا؟ وحب. طيب قام المصنف رحمه الله باب الإعراب الإعراب هو تغييره تغييره ما معنى التغيير؟ تغير تغيير, تغيير الاسم تغيير الاسم لاحظ والتغيير ينقسم من الله ركزوا معي جيدا يعني لا نمر على المثل مرور الكرام كمروري الحاج على ود محسر لا التغيير تغيير أواخر الكلم ما معنى تغيير أواخر الكلم أي تصييرك الاسم المتمكن الأمكن المعرض المنصرف زيد تصييرك هذا الاسم المتمكن من المتمكن المعرض الأمكن المنصرف أو قلت تصييرك الإسم المعرب المنصرفه لابد أن يكون معرب ومنصرف تصييرك الإسم وتصييرك الفعل المضارع المعرب مرفوعا بعد إيش لابد من هذا السبب صمن بعد أن كان موقوفا تصييرك تصيير الإسم مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بعد أن كان موقوفا زيد قد سبق في الترجمه قلنا هناك نوع, نوع ماذا يسمى الموقوف كالاعداد المسروده الموقوف زيد ولهذا هناك طائفه تقول لا يعرب يبقى هكذا موقوفه حتى يدخل الاصل في الاسم فاذا فيكون الاسم زيد موقوفا فعندما دخل عليه عامل الرفع الذي يطلب الرفع كيف صيره مرفوعا, مرفوعًا. عندما دخل عليه عامل النصب كيف صيره منصوبا عندما دخل عليه عامل الجر كيف صيره مجرورا اذن فتغيير اواخر الكلم تصييرك الاسم مرفوعا بعد ان كان موقوفا تصييرك الإسم منصوبا بعد أن كان موقوفا تصييرك تصييرك الإسم مجرورا بعد أن كان موقوفا لاحظ ماذا نقول في فعل مضارع تصييرك الفعل المضارع المعربة مرفوعا بعد أن كان موقوفا بعد أن كان موقوف هذا هو التغيير تغيير معنى التغيير أيضا التغيير هو أنك تسير الاسم اللي كان موقوف كتسيره مرفوع اذا دخل عليه عامل رفع وكتسيره منصوب اذا دخل عليه عامل النص وكتسيره ايش مجرور اذا دخل عليه عامل الجر بعد ان كان موقوفا كيف ما هو موقوفا يعني ساكن زيد في اشكال نعم الحركة. اي نعم بدون ما عنده حركة لان الحركة يعني تحتاج تحتاج الى ماذا? الى عامل لان هو الذي يطلب طيب موقوف طيب بعد ان كان موقوف لماذا قلنا بعد ان كان موقوف هذا القيد الذي أتينا به بعد ان كان موقوف تصيرك الاسم مرفوعا او منصوبا او مجرورا بعد ان كان موقوف لماذا قلنا بعد ان كان موقوف ام دخولي عامل من الاعمال لنشير الى ما قرره علماء النحو إلى أن الكلمة ركزوا هذا إلى أن الكلمة والإسم المفرد الكلمة والإسم المفرد مثلا عمر أو محمد أو زيد قبل التركيب كيف كانت قبل دخول العامل عليها كيف كانت والإسم مفرد قبل دخول العامل عليها كيف كان كيف كان, كان موقوفا الكلمة أو الاسم مفرد قبل ما يدخل عليها عامل كيف كانت موقوفه ساكنة ما لك خايف ساكنة ما ساكنة ضحطة قبل أن يدخل عليه عامل الرف أو عامل النصب أو عامل الجر الذي يقتضي الرف طيب تصير كالاسم قلنا بعد أن كان مقوفة لكن لما دخل علي عامل الرفع كيف صار مرفوع لما دخل علي عامل النصب كيف صار منصوب لما دخل عليه عامل الجر كيف صار تغير من ماذا تغير من الوقف الى احسنت تغير من الوقف الى الرفع والى النصب والى الجر على حسب ما ما يقتضيه العامل مقتضى المطلوب نجا به لبياني مقتضى العامل على حسب ما يقتضيه العامل ما يطلبه العام سؤال تغيير قول مصنف هو تغيير أواخر الكلمة الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة يعني أن تصير الإسم طبعا المتمكن الأمكان يعني وقلنا المعرب منصرف وأن تصير الفعل المضارع المعربة مرفوعا بعد أن كان موقوفا وتصيره منصوبا بعد إن كان موقوفا وتصيره مجهورا بعد إن كان موقوفا لكن السؤال هنا تغيير أواخن الكلم أي شيء ي jogar göre أواخن الكلمة تغيير أواخن الكلم الحرف الأخير في الكلمة آخر الكلمة يعني مرفوعا أو منصوبا أو مجهورا بعد إن كان موقوفا قبل التأق يعني تصير الاسم بعد إن كان موقوفا مرفوعا بعد ان كان مرفوعا صيرت و اذن جئت بعامل النصب ونصبه وتصير في المضارع المعرب مجزوم بعد ان كان عام مرفوعا بعد أن كان موقوفا ثم مرفوعا ثم منصوبا او نقول بعد ان كان موقوفا قبل التركيب هذا هو مقصود المصنف لكن لماذا يصير مرفوعا ويصير منصوبا، ويصير مجزوما، ويصير مشهورا لماذا؟ أو ما هو السبب؟ يصير مرفوعا، ويصير منصوبا، ويصير مشهورا، ويصير مجزوما لأجل ماذا؟ أجل الذي العوامل لأجل اختلاف العوامل الداخله عليها. لاحظوا معي هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل ما قصدي العوامل؟ لماذا قال لاختلاف العوامل؟ التغيير عرفنا التغيير تغيير يقع في آخر الكلمة يعني الاسم كان موقف صباح مرفوء صباح ملسوء صباح مجرور وهذا ما هو السبب؟ اختلاف العوامل واش نقول العوامل؟ لا نقول لو كان العوامل هو يقول تغيير اواخر الكلم لأجل العوامل لا لأجل اختلاف العوامل لأجل اختلاف العوامل والمصنفون لم يقول لأجل اختلاف العامل لم يقل لأجل اختلاف العامل قال عوامل وعامل عامل جمع عوامل عوامل هل الجمع هل يراد مقصود أم غير مقصود إذا قلنا على ظاهره فهو غير مراد لانه لا يمكن أن تأتي, أن تأتي العوامل كلها وتدخل على الاسم دفعة واحدة عامل الرفع وعامل النصر وعامل الجر وعامل الجذ ممكن؟ لا إذن مقصود ولا غير مقصود لذلك يعني لذلك نقول العوامل جمع عامل وهل العوامل تدخل على الكلم؟ دفعة واحدة كما يفهم من كلام المصنف أم ماذا؟ الجواب لا لكن ما المقصود؟ دخول المقصود تعاقبها تعاقبها لا. على الكلم ما نتعاقبها؟ يعني تتعاقب على الكلم لا تجتمع دفعة واحدة يعني لا يمكن أن يجتمع في الاسم الواحد عامل, عامل الرفق وعامل النصر وعامل الجر دفعه واحده يمكن؟ لا. لا إنما لابد من التعاقب شنو هو التعاقب؟, التعاقب. تناول. تناول إذا جاء عامل الرفع كيف يصير الاسم يتغير كيف يصير؟ مرفوع. مرفوعا وثم إذا جاء عامل النصر كيف يصير؟ منصوبا ثم إذا جاء عامل الجر كيف يصير؟ مجرورا هذا هو معنى لأجل اختلاف العوام يعني تعاقبها وتناوبها لا تأتي دفعة واحدة واضح إذن نحن سمينا هذا الشرح توضيحات الجليه لحل الفاضل الأجرمية نحن نحل الفاضل الأجرمية فقط أما تدقيق الشرح في المرحلة الثانية إن شاء الله سترون الشرح لاحظتم؟ هنا قال المصنف الإعراض هو تغيير آواخر ماذا أراد بالتغيير؟ هل أراد به تغيير الوصف؟ أم تغيير النفذ؟ هل أراد به تغيير الوصف؟ أم تغيير النفذ؟ اولا سؤال المصنف عندما أطلق التغيير ماذا أرد؟ أراد تغيير اللفظ أم أراد تغيير الوصف الجواب الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم أن التغيير ينقسم إلى قسمه تغيير الوصف وتغيير اللفظ الأول الأول تغيير الوصف وصف ماذا الاول وصف للشخص وصف للشخص لا ام, يذكر. يا يا أم لم يذكر يا ام لم يذكر ما يذكر لم يذكر ذوكر ولا ما يذكر <ميذكر> لم يذكر يذكر لا ذوكر لا, <ميذكر> لا. ذكر عند قولنا اعربت معده الرجل اعربت معده الرجل تغير هذا التغير وصل للشخص أم وصل للنص؟ وصل للشخص شخص, شخص معدته تغيرت، لاحظت عثمان تغير لمن؟ للشخص تغير للشخص هذا نوع هاه؟ تغير للشخص ثانيا تغير للوصف وتغيير لللف. ثانيا تغيير اللفظ. وتغيير اللفظي هو المقصود في كلام المصنف. تغيير اللفظي هو المقصود في كلام المصنف. أما ما هو موجود هناك إشارات فقط. لاحظتم؟ التغيير ينقسم إلى كسمه. تغيير الوصفي وتغيير اللفظي. الوصف وصف للشخص. هو المثال الذي ذكرنا لكم سابقا. اعربت معده الرجل اي تغيرت اللفظ هو المراد في كلام المصنف لماذا عندنا قاعده كثيرا ما يطلقون المصدر وهو فعل الفاعل المصدر هو فعل الفاعل الضرب الضرب هو فعل الفاعل الاكل هو فعل الفاعل الكتابة وهو فعل الفاعل يطلقون المصدر وهو فعل الفاعل ويريدون المعنى الحاصل به لأن المصدر شنو هو المصدر معنى من المعانى والنهات لا يتكلمون على ماذا هل يتكلمون على المعاني أم يتكلمون على إعراب الكلمات إعراب لا يتكلمون على المعانى المعاني لها علماؤها وأصحابها لاحظ طيب وربما يطلقون المصدر اللي هو ماذا فعل الفاعل ويريدون به ماذا يريدون به المعنى الحاصل به ولذلك سياتيكم ان شاء الله باب الاستثناء الاستثناء هذا مصدر نحن لا نتكلم عن المصدر المصدر من المعاني على كل دعكم من هذا إن شاء الله لعل لنا إليه عودة في المرحلة الثانية. تغيير إذا عرفنا الآن التغيير الذي يقصده المصنف يقصد التغيير اللفظي وليس التغيير الشخصي، ها؟ الوصفي يعني. يقصد التغيير اللفظي وليس التغيير الوصفي. لاحظ طيب. ولهذا قال هو الإعراب. هو تغييره. أواخر الكلم ما المراد بالكلم؟ ما المراد بالكلم؟ الاسم المتمكن الأنكل وماذا آخر؟ والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث ولم تباشره نون التوكيد الخفيفة أو الثقيله لأنه إذا اتصلت بنون الإناث كيف يكون مبني مبني يكون مبني على السكون واذا اتصل اذا بشرته نون التوكيد بشرته ولهذا نقول باشرته يعني مباشره متصله انه يكون مبنيا مبني على الفتح اما اذا كان لا تضربن لا تضربنا لا تضربن ونما مباشر لا غير مباشر غير مباشر, غير مباشر. إذا الفونا معرب لا يمكن أن يكون منين عنا نشترط نشتغلت أن تكون مباشرة ومتصلة مفهوم هذا هذا هو المراد بالكلم تغيير أواخر الكلم الاسم المتمكن أمكان والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد خفيفة وساقية يعني مشددة أو الخفيفة مفهوم هذا طيب تغيروا أواخر الكلمين قلنا لأجت هذا التغيير يقع لأجت اختلاف العامي وقلنا اختلاف العوامل يعني التعاقب والتناوب يعني لا تأتي دفعة واحدة العوامل قلنا لأنه العوامل جمعه عامل ما المراد بالعامل العامل طبعا سبقا قلنا بأن العامل قسم قسمه العلماء إلى قسمين عامل لفظي وعامل معامل والعامل لفظي وامثلة كثيرة العامل المعنوي اللي هما كل عوامل تسمى لفظيه التجربة. إلا ابتداء والتجرد من ناصب الجازم من ناصب الجازم فهذا معناه ولهذا ذكرنا لكم البيت السابق العامل المعنوي زي قول كل شيء زين ابتداء العامل المعنوي يقول شيءاني الابتداء والتجريد يا إخواني احفظوا هذا البيت نعم لكن ما المراد بالعامل هنا المراد بالعامل هنا ما به يتقوم بفتح الدال ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب ما به يتقوم المعنى المقتضي للاعراب يعني معنى إن كان عامل الرفع فالرفع وإن كان عامل النصب فالنصب وإن كان عامل الجر فالجر وإن كان عامل الجسم فالجسم واضح؟ في اشكال طيب هل يكون هذا في اللفظ فقط؟ أم سواء كان لفظياً أو معنوياً؟ الجواب س. هل هذا الذي ذكرنا يكون لفظيا فقط ام سواء كان لفظيا او معنوي سواء كان لفظيا او معنوي يعني مطلقا سواء كان لفظيا او معنوي واضح واضح سواء كان لفظيا او معنوي في العالم اللفظي كما قلنا لكم في جاع يطلب الفاعل المقتضي لماذا للرفع وفي رأيته يطلب المفعول المقتضي النصب وفي الباء تطلب المضاف إليه المقتضي ماذا للجر قلنا المضاف إليه مقتضي للجر فماذا في إشكال ما في إشكال إذن على هذا يكون العامل على كسمين عامل لفظي وعامل معنى وطبعا المعنوي هو كما قلنا علامة رفعه وعلامة رفعه وعلامة, وعلامة تجره واللفظي بنفس الضم بنفس الفتح بنفس الكف هناك التقسيم الآخر لسبق لنا غير هذا اللي هو العامل المعنوي يقول شيء أنا لا يعني الابتداء في الأسماء والتجريد في الأفعال هذا ذكرناه لكم قال المصنف رحمه الله الداخل عليه باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم قلنا أواخر الكلم والإسم المعرب والفعل مضارع اسم معرب المنصرف والفعل مضارع المعرب طبعا ما كنت كلمش المبني لكن قل الداخلي زد أتن طيب هو تغيير أواخر الكلم لأجل اختلاف العوامل الداخلية عليه عليه ما المراد بيقوله عليه لا الداخلة عليه أواخر طبعا المعروف المراد بدخول العوامل على الكلمة هذه معروفة لكن ما المقصود بالدخول يعني مجيءها وحصولها وتحققها مع الكلمة هذا معنى الداخلة عليه يعني مجيئها وحصولها وتحققها مع الكلمة لان لو كانت مبنيه لا يمكن تتحقق طبعا لماذا لما تقتضيه من الفاعليه ان كان عامل الرفع ولما تقتضيه من المفعوليه ان كان عامل النصب ولما تقتضيه الاضافه ان كان عامل الجر لاحظتم لأن عامل الجر ما تقتضي من الإضافة لأن حروف الخف تسمى حروف الخف وتسمى أيضا حروف الإضافة وتسمى أيضا حروف سواء كما سبق لنا ولماذا سميت حروف الإضافة؟ لأنها تضيف معنى, معنى ما قبلها وتوصله لما بعدها كما سبق لكم فهذه التعارف يعني سواء استمرت وبقيت أم حذفت سواء استمرت وبقيت أم حذفت هذا لا يوم وسواء كان الحذف جائزا او لم يكن جائزا كان واجبا مثلا تقول ايضا زيد زيد في جواب قولي القائل من قرأ اذا قيل لك من قرأ ماذا تقول انت زيد زيد زيد كيف هو مرفوع طيب الرف طبعا موجود لكن من عامل في الرف العامل العامل العامل ايش محذوف قرأ زيدو ولكن احنا نتكلم الآن عن التغيير اما زيدو قرأ نتكلم عن التغيير جاء زيدو العامل هنا يكون واضح يعني العوامل التي استمرت وبقيت او العوامل التي حدفت فاذا قيل كيف يكون العامل محذوف الجواب نقول زيد لمن قال لك من قرأ اليوم الا تقول له انت لا تقول قرأ اذ أز... قلت لا بس لكن تقول زيد فالعامل هنا اين هو محذوف محذوف طيب اذا فالتغيير على حسب العوامل سواء كانت العوامل مستمرة أو محذوفه ولذلك نملك ما ذكر ويرفع الفاعلة فعل أضميرها ويرفع الفاعل فعل أضميرها ويرف يعني الفعل مضمر هو الذي يرفع الفاعل وطبعا المضمر سواء كان حفو جائزا أو واجبا أو كما يقولون جوازا أو وجوبا مثلاً هناك المثال الذي مثلنا هنا جوازا إذا قلت قرأ زيدون هذا مصرح به من قرأ اليوم تقول قرأ زيدون صرحت به ولا لا صرحت به وإن قيل لك من قرأ فقلت زيدون في العامل هنا أين هو محلوف جواز ولا وجوباً جواز لأنه يجوز لك أن تقول قرأ قرا زيد يعني المحذوف تاتي به يعني يكون جائزا يكون جائز حذفه جائز ايضا الاتيان به وربما يكون محذوفا وجوبا وربما يكون محذوفا وجوبا كما قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارة وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك فَأَحَدٌ موقع موقعها ماذا فقلت ف في الاعراب هذا احد اوجه الاعراب وإن فعلها محذوف نقول ولذلك نقول ماذا نقول في الاعراب فاعل بفعل محذوف وجوبا ومن اقدر لهذا الفعل المحذوف وإن استجارك أحد لماذا؟ لأنك تقول يفسره ما بعده والدليل عليه ما هو الدليل عليه؟ المفسر الذي يفسره المفسر الذي يفسره أن عندنا قاعدة تقول المفسر كأنه عوض عن المحذوف كأنه عوض عن المحلوف وإن استجارك أحد استجارك لكن قلت وإن أحد من المشركين استجارك فهو كأنه عوض عنه لانه لا يجمع بينهما لا يمكن ان تقول وإن استجارك أحد من المشركين استجارك يكون فيه ركاكة وكلام الله منزع ها؟ منزع عن هذا طيب وإن استجارك أحد استجارك وإن استجارك, أحد استجارك هذا فيه ركاك أو لا؟ فيه ركاك كلام الله عز وجل منزع عن ذلك لأنه يكون فيه تكرار يكون فيه تكرار غير مقصود يكون فيه تكرار غير مقصود لكنه إذا كان محذوف وطبعاً المحذوف كالموجود المقدر المقدر كالموجود إذا قلنا بأن المفسر كأنه عوى عنه ولا يجمع بينهما مطلقا فنقول هل مطلقا سواء تقدمت المعمولات أم تأخرت أنه الجواب نعم نقول لا يجمع بينهما مطلقا سواء تقدمت المعمولات أو تأخرت رأيت مثلا تقول رأيت محمد فهنا المعمول مقدم رأيت محمد وإذا أردت تأخيرة وقلت محمدنا رأيت لا مطلق ولهذا ماذا قبل الملك وقد يجي المفعول قبل الفعل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأيضا حتى وإن جاء المفعول قبل الفاعل فقد يجاء بخلاف الأصل كما قبل الملك وقد يجاء بخلاف الأصل فنقول في الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها مطلقا مطلقا فلو زاد هذه العبارة لكان أفضل والعامل يتقدم لأسباب معروفة لا داعية لذكرها الآن إنها الحاصب منها العموم ها هذا كله إن شاء الله الاهتمام هذا كله سيأتكون إن شاء الله وهل العامل يطلب الرفع لذاته أم لا؟ هل يطلب الرفع لذاته أم لا؟ العامل يطلب الرفع لذاته أم لا؟ ولعلنا نقف هنا لأن أحسست بالتعب وقد وقفنا الآن مع كلام المصنف الإعراب هو أو تغيير أواخر الكلم. لاختلاف العوامل الداخلة عليها ونقف على لفظا أو تقديرات ونقف أيضا على السؤال الذي قلنا لكم هل العامل يطلب الرفع لذاته أم لا أم لا يعني العامل طبعا ليطلب الرفع لذاته وليطلب النصر لذاته وليطلب الجر لذاته أنا أقول إن شاء الله إن كنا على قيد الحياه فسنجيب عنه في الأسبوع القادم واحسس بالتعب اسمحوا لي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته